تفاوت أرجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاص وهو حسيت ولقد زين السماء دني. صافي وجعلها رجوم الشياطين واعتدنا لهم عذاب السعي وللذين كفوا برضه عذاب جهنم وبيئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها سمعوا لها شهقا وهي تفوق تكاد تميز من الله كل ما جنسا لهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قالوا بلى قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلاب كبير وقالوا لو كنا نسمع وناقل ما كنا في أصحاب السعير فأعترفوا بالذين فسحّل لأصحاب السعير اللهم اذكركم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لا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 فسفلكم العظم فإذا يتمور أما منتم من في السماء أيرس عليكم حاسبة فستعلمون كيف ندين. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير لم يروا إلى الطير فوقهم صافات صافاته ويقبر ما ينسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي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 من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنساكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي دراكم في الأرض وإلي تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أن نذير مبين فلما روزل فتنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا, أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آبنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء